أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تجادلون اشتركوا في وَإِذَا فالذي ما وَمَا يَدْرِي حَنُوذُ بِآيَاتِ مَا إِنَّ اللَّهَ وَلَا أَتَخْبَطُهُ بِأَمْيَنِكَ إِذَا لَرَتَّدَ الْمُوَطِّلُ وَمَا يَرْحَذُ بِآيَاتِ مَا إِنْ لَوَالِمُونَ وَقَالُوا all one one no يَوْمَ ي غ One can I va vuan se mmsa onu kom and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 Danke. Um, Voi So <laughs> woman الْجَنَّاتِ تَمَمَّ وَأَنَّ لِكَ فِي وَالَّذِينَ جَاءُوا